يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يجنكونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون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 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد سمن صرفوا صرف الله قلوبهم بأن ا هُمْ قَوْمٌ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ